قالوا يا موسى إن بيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يُفْرَضَ مِنَ الْأَذَىٰ فَإِن يُفْرَضُوا مِنَّا فَإِنَّا دَاخِلُونَ